بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحلوا بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول ولكتب 111. وحسب أن لم يره أحد 112. ألم نجعل له عينين 113. ولسانا وشفتين 114. وهدينا النجدين 115. فلقتح من العقبة 116. وما أدراك من العقبة 117. فك رقبة 118. أو إطعام في يوم ذي مسغبة 119. أو مسكينا ذا